ولا جناح عليكم فيما ترى ضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما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 يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم فالله عليم حكيم وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل لا تاكلوا اموالكم بینكم بالباطل إلا أن تكون ترىة عن تراضي منكم ولا تقتلو أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.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 إِن تَنُورُ تَنِيبُوا كَبَآئِرَ مَا تُهَوَنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا الله من جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على فساء بما فض الله بعضهم على بعضه وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للويب بما حفظ الله. وَالَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَارِعِ وَاظْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَمَغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا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 إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُنَّ مَا سَبِلَ الْبُخْلِ وَيَكْتُمُنَّ مَا أَتَاهُ اللَّهُ مِن فَضْلٍ وَأَعْتَبْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِيْنًا وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ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 إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة من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 Yaa ay yehal zinamen, la teqrabuü salatte, wa antum sukara, hatta tağlemu ma teqolun, wa la julban مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائق أو لمستم النساء فلم تجدوا ماءا فَلَمْ تَرَدُّوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا رَّفُورًا Alam tara ila alladhina ootuna siban minal kitabi yasteruna velalata ve yuriduna an taghil esbil bi وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن وَعِيهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيَمُنّ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّ Onlarmı, "Dediler, "Duyduk ve duymadık, dinledik ve dinlemedik, gördük ve görmedik, ancak onların iyiliği var يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَنَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِنَا فَنَرُدُّهَا عَلَى أَنبَارِهَا أَوْ نَلْعَنُهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ الشَّعْبِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا إِنَّ اللَّهَ لا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 ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالربت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلاً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 كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ ۚ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 فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأذيلا ألم تر إلى الذين يزعون أن إنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاوت وقد أمروا أن يكفروا به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 فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ 124. ثم جاءوك يحلفون بالله إن إِلَّا إلا إحسانا وتوفيقا 125. أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعرضهم وقل لهم في أنفسهم قولاً بلي وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم اضللوا فَسَأَلَهُمْ جَاءُكَ فَتَسْتَوْفِرُ اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ لَهُ وَلَمَّا أَنْهَاهُ قَالَ إِنِّي <تصفيق> أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا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 ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أم انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئا Fiin acabtun cibet? "Din. "Din. "Din. "Din. "Din. "Din. "Din. "Din. "Din. "Din. "Din. "Din. "Din. "Din. "Din. بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فالقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يُغْلَبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخررنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا وَأَعْلَنَنَا مِنْ اللَّدُنَّ كَنَصِيرَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْقَانِ İnne kaidi Şeytan kana zayıf. Alam tara illa Ladin. Qıll Lhom kuffu aydiyem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 قل المتاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برور مشيدة وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هذه مِنْ عِنْدِ الله وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هذه مِنْ عِنْدِكَ مَا لَهَا أُولَئِكَ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حديثا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وأرسلناك ناسِ رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا ويقولون قاعة فإذا برزوا من عدك بيّت قائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله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 وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُلُّهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا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 لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن مِنَ من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله بِمَا كسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً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 فَإِذَا تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا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 إلى الفتنة اركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ساقفتمهم وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِيْنًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَآًا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 من الله، وكان الله عليما حكما، ومن يقتن المؤمن متعمدا، فجزاءه دهن. مخالداً فيها ووضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيما يا ايها الذين امنوا اذا خرجتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله موارم كثيرا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 إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِ أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِي مَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَغْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ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 İlla المستوعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا وَكَثِيرًا ومن, وَمَن يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنْ ما يدركه الموت فقد وقع أثره على الله وكان الله وفرا الرحيم.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 وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ مَعَكَ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَيَدَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَتَقَطَّعُنَّ فِي الْأَرْضِ وَلَتَأْكُلُنَّ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً واحدة وَلَا تُنَاحُ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُم أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُمْ مَرْضَآءَ أَن تَضَعُوا أسلحتكم وخذوا حذركم İnna Allaha a'adda lil kafirin azaban muhina Fa idha qoytumus salate fezkurullaha qiyamen ve qu'uden ve ala junubikum Fa idha qumna tum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 ولا تكن للخائنين خصيما واستو في الله ان الله كان وفيرا الرحيما ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ''İn الله لا يحب من كان خواناً أثيماً'' ''Yastakfoon من الناس ولا يastakfoon من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول''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 فَائِتَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يَضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ ما لم تكن تَعْلَم وَكَان فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا لَا خَيْرَ فِي كَفِيرٍ مِّنَّا وَهُمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ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 وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا آثَٰنَةً وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا عَن حُكْمِ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأظللهم ولأمن ينهم ولأمرنهم فلا يبتكون آذان الأعام ولأمرنهم فلا يوير خلق الله، ومن يتغذى الشيطان والجند من دون الله، فقد خسر خسرانا بينه. يعدهم ويمنهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا.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 وَعْدَ اللَّهِ حَقَّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيْلًا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يرز به ولا يرد له من دون الله وليا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 126. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء التي لا ما كتب لهن La tūtūnahunna ma kütbaluhunna wa tarwadun antakhuhunna wa al-mustaghfin min al-wildan wa antaqul فَإِن وإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا فالصلح خير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 وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْا هَا كَالْمُ عَلَّقَةٌ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ وَفُورًا رَحِيمًا وَإِنْ يَتَفَرَّ قَايُونِ اللَّهُ كُلًا من سعته وكان الله واسع حكماً ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين آتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله ve in tekfuru fa in lillahi ma fis semawati ve ma fil ard ve kana allahun yennamida ve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 بصير يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسّش هذا لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. إِنْ يَكُنُوا نِيَّاءً أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوَّلَ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُ الْهَوَاءَ تَعْدِلُ وَإِنْ تَلُؤُ أَوْ تُعْرِضُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ya eyyüha الذين آمنوا, آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنسل من قبل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 مَزَّدَ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيُؤْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا بَشِّرِ ٱلْمُنَٰفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ 126. أيمتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكثر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم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 الذين يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَعُونٌ مِنْ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نصيب قالوا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 İnna al-munafiqūn yuqadīʿūn wa huwa yuqadīʿum. Veiḍa qādū ilā al-salāt, qādū kusālā yūraʾūna nās, wa la yizkūrūn لا إله أولاء ولا إله أولاء ومن يغلل الله فلن ترد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتمنوا سَخِذُ <تغذوا> الذِّلْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَرْجِعُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا بِدِينِكُمْ إِنَّ المنافقين في <الدرك> الأسفل من <النار> وَلَن تَجِدَ لَهُم نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مع المؤمنين. و سوف يأت الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله, شاكراً عليما صدق الله